مال الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا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 أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهذوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسرعون.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 فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشترفون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إننا نتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إن إنَّمَا الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَمَا تُجْزَوْنَ إلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إلَّا عباد الله المخلصين هُنَاكَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ مَغْلُومٌ فَوَكِهُ وَهُم مُكْرَمُونَ في جنة النعيم على صغر متقابلين يطاف عليهم بكأس من مغين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غومه ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بعض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قال كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا مثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمديهون قال هل أنتم مطلعون فَقَالَ أَفَرَأَهُمْ فِي سَوَاءِ الْجَهِيمِ قَالَتَ اللَّهُ إِن كَتَلَ تُرْبِينَ وَلَوْلَا نَعْمَةُ رَبِّكُمْ تُمِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَا يَتِيَ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خجر نزلا أم شجرة الزقون جعلناها فتنة للظالمين إنها شذرة تخرج في أصل الجحيم ولعها كأنه رؤوس الشياطين فإن إنهم لا آكلون منها فماليون منها البطن ثم إن لهم عليها نشوب من حميم ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم إنهم أرفعوا آباءه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 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ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 اِفْكَنَ آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنُرْنُو وَرَتًا فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ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 إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بليانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيبا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب أبدي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما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 شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي إفراهيم قد صدقت الرقياء إن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 نجز المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق. وَمَن ذَرَأْنَا لَهُما مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ بَشِيرٌ وَلَقَدِمْنَا آلَ مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين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 هو من عبادنا المؤمنين، وإن لوط الذين المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين، إلا جزء في الغابرين ثم دم. مرّن الآخرين، وإنكم لا تمرّون عليهم مصبّين، وفي الليل أَفَلَا تَرْقِلُونَ، وإن نون سلم المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشهوم فساهم فكان من المدحرين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لا نبث في بطني إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالغراء وهو سقيم، وأبتن عليه شجرة من يقطين.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 اَمْ خَلَقَ الْقَنَاةَ الْمَلَائِكَةَ إِنَسًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِن إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ أَلَا يا الله وإنهم كاذبون أصف البنات على البنين ما لكم كيف تحكون أفلاتذكرون أم لكم سلفان نبي فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَذَرُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمْتَ الَّذِينَ نَسَبُوا وَإِنَّهُمْ لَمُصْطَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتين إلا من هو صال الجحيم وما منا له مقام مغلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن نعيم ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الماصون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتغلى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون